أربعة. استمع إلى الجمل ثم قرأها واكتبها في دفترك أحب مدرسة الرياضيات بفضلها أتعلم الحساب أحب مدرسة الموسيقى بفضلها أتعلم الأغاني المختلفة أحب مدرسة العلوم بفضلها أتعلم كيف نعمل تجارب علمية أحب مدرسة اللغة العربية بفضلها أتعلم المحادثة أحب مدرسة الرياضة بفضلها أتعلم ألعاباً مختلفة أحب مدرسة الرسم بفضلها أتعلم كيف أرسم أحب مدرسة التاريخ بفضلها أتعلم تاريخنا القديم وما حدث في الماضي أحب مدرسة اللغة التركية بفضلها أتعلم قواعد اللغة التركية